صراطا 「なんで ف إ ذ ا ه ي ش د ك ت و ا ت ب ا ل ن ب ل س ي you、oh, فقل <تصفيق> ادم لفضيله ك ت و ر م ح د ر ا ن ا